على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره ان أذكره أذكر عجره وبجرة قالت الثالثة زوجي العشنق ان أنطف أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآم في قول المرأة زوجي كليل تهامة مسائل الأولى هي أنها وصفت زوجها بالليل والليل إنما يوصف الناس به أو توصف الأشياء به لأمور الأول لسواده وظلمته لسواده وظلمته ولهذا يكثر وصف شعور النساء بالليل إذا كانت شعور النساء سودا إذا كان الشعر أسودا فاحما شبه بالليل لسواده وظلمته كما قال أبو الطيب المتنبي رحمة الله عليه نشرت ثلاث ذوائب في ليلة فأرت ليالي أربع واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وجه مع وهذا كما يقول ابن نباتة نحسن أن نقول أما مثل هذا فلا نقول يقول أبو الطيب نشرت ثلاث ذوائب في ليلة الذوائب اللي هي في الغدائر وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وله أربع غدائر فالغديرة هي الضفيرة فالمتنبي يقول نشرت ثلاث غدائر من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعا فبما وصف الشعر وصفه بالسواد إذ الليل أسود فاحم فكذلك لما نشرت هذه المرأة شعرها رأى أربعة ليالي واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وجه مع. فوصف شعرها بالليل ووصف وجهها بالقمر وفي سنني أبي عيسى الترمزي وغيره مرفوعا وموقوفا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوقد على النار ألف سنة حتى حمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة كالليل المظلم فقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصف النار بأنها سوداء كالليل المظلم وإنما صح وصفها بذلك لما ذكرناه أن الليل مظلم أسود فصح وصف الأشياء به وكذا الأشياء المخيفة فإن النار كما قال الله عز وجل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك الذي يخوف الله به عباده فهذه النار وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف وثمت آثار كثيرة ذكر بعضا منها ابن رجر في وصف نار جهنم بالسوادي وبالظلمة وأيضا في كتاب الله عز وجل إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَفْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمُ أَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمُ أي كالليل المظلم الذي انصرم من النهار فهذه الحديقة التي عزم أهلها على الحصاد ليلا حتى يمنع الفقراء والمساكين فطاف عليها قائف من ربك وهم نائمون فأحرقها الله عز وجل في الليل فإذا رأيت هذه الحديقة وقد احترقت ولم يبق إلا الرماد رماد الشجر فإذا هي كالصريم أي كالليل المظلم سواداً فالليل توصف به الأشياء لسواده وظلمته ولما يجري في الليل من القتل والسرقة وكل فساد يجري في الليل فالليل جاثم على الناس يقع فيه كل فساد فصح أن يوصف أيضا به وأن يصف الخائف حاله كما قال النابغة وهو يخاف من الملك قال إنك فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأ عنك واسع فلما كان الليل يهجم على المرء لا يستطيع الخلاص منه يقول أنا لا أستطيع أن أهرب منك في طول البلاد وعرضها فإن سلطانك واسع فحيثما توجهت فثم ملكك فإنك كالليل الذي هو مدرك فلا يستطيع أحد أن ينفك عن الليل فلماذا لم يقل فإنك كالنهار لأن الليل في الغالب يقع فيه ما يخيف الناس من أراد أن يسرق سرق ليلا ومن أراد أن يقتل قتل ليلا ومن أراد أن يتسور على حريم الناس فعل ليلا فالليل غالبا يكون محلا للجرائم ودائما يخاف الهاربون من الليل فيقول النابغة للنعمان فإنك كالليل الذي هو مدرك وإن خفت أن المنتأ عنك واسع وأيضا قد يوصف بالليل لما فيه من السكون والراحة كما قال الله عز وجل وجعلنا الليل لباسا وفي آية تقول لتسكنوا فيه فلما كان الليل فيه النسيم وفيه الراحة وفيه الهدوء صح أيضا أن يوصف به الإنسان أو توصف به الأشياء كما قالت هذه المرأة زوجي كليل تهامة فهي وصفته بالليل لما يكون في الليل من سكون البدن وراحته ومن صفاء الروح ولذلك ترى الليلة وقت العشاق والمحبين يسهرون الليل ينجون القمر والنجوم وهكذا يدورون في الشوارع والطرقات نسأل الله أن يقنوا إياكم هذا البلاء فالشاهدوا أن الليلة قصفوا به الأشياء لما فيه من إلهامات كثيرة للناس فالمرأة تقول عن زوجها هو كليلي تهامة وتهامة أيها الإخوة هي من خفض من أرض الحجاز ارتفع من الأرض يقال له نجد ومن خفض يقال له تهامة وأرض تهامة هي أرض مكة وما جاورها حتى اليمن تدخل في أرض تهامة بل في بعض الروايات أن هؤلاء النسوة كن من اليمن من حمير فتهامة الأرض المنخفرة عن الحجاز وهي أرض حارة وإنما سمي اتهامة من التهم وهو شدة الحر كما قال ابن فارس فأرض تهامة حارة كما اقرأ ابن وبيعاص في كتاب الآحاذ والمفان من حديث ابن الرسيم وكان من فقهاء هجر حدث عن أبيه الرسيم رضي الله عنه أنه انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد للصدقة في صدقة يحملونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فنهاهم عن النبيذ في هذه الأوعية فرجعوا إلى أرضهم وهي أرض تهامة حارة فاستوخموها فرجعوا إليه العام الثاني في صدقاتهم فقالوا يا رسول الله إنك نهيتنا عن هذه الأوعية فتركناها وشق ذلك علينا فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فإن شئتم فاشربوا فمن أراد أن يوكئ سقاءه على إثم وهذا الكلام خرج مخرج التهديد لهم اذهبوا فاشربوا يعني ما دمت قد نهيت وأنتم لا تريدون الامتثال ففعلوا ما تشاءون فمن أراد أن يوكئ سقاءه على إثم أي من أراد منكم أن يرتكب ما حرمه الله فليفعل وموضع الشاهد هنا في حديث ابن الرسيم هو قوله وهي أرض تهامة حارة كما ذكرت من التهم وهو شدة الحر ولهذا تقول المرأة الليل تهامة فإن الأرض الباردة يكون ليلها شديد البرودة لكن الأرض الحارة يكون ليلها معتدلا لهذا تقول كليل تهامة لا حر ولا قر فتهامة أرض منخفضة حارة كثيرة الجبال ولذا في سنن ابن ماجة من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبالتها متبيرا فيجعلها الله هباء منثورا وإنما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل بجبال تهامة لكثرتها وعظمها فأراد أن يبالغ في حسنات هؤلاء فقال بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا أي بحسنات عظيمة حتى إنها بلغت في الحجم وفي العظم وفي الكثرة جبال تهامة فاجعلها الله عز وجل هباء منثورا فقال ثوبان رضي الله عنه يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم ففي هذا القدر فواضع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم دائموا التفتيش في نفوسهم لا يستكبرون متذللون لربهم عز وجل لا ينزهون أنفسهم عن المعاصي والذنوب فأول ما سمع الوصف سأل خشية أن يكون منهم لم يقل هؤلاء يأتون بعدنا أو هؤلاء أناس سوانا أو نحن أصحاب الهجرة أو أصحاب النصرة بل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام صفهم لنا جلهم لنا أي بينهم ووضحهم كأننا نعرفهم أن نكون منهم ونحن لا نعلم فقال عليه الصلاة والسلام أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يقول عليه الصلاة والسلام أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون أي لهم حظ من قيام الليل ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها وهذا وعيد شديد لمن يبارز الله عز وجل بالمعصية إذا خل كما يفعل الرجل إذا خل بجهازي الكمبيوتر والنت يشاهد الأفلام الإباحية والصور العارية يغلق عليه الحجرة ثم ينظر ثم يخرج بعد ذلك إلى درس العلم أو يخرج إلى الصلاة هذا أعماله الصالحة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا لأنه كما قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ولهذا مدح الله عز وجل أقواما فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب قال ابن كثير أن يخشون الله عز وجل إذا غابوا عن الناس وهذا مقام جليل عظيم ولهذا عظم الله عز وجل صيام رمضان لأن المرأة فيه يكون دائما المراقبة لله عز وجل إذا خلا بالماء البارد والطعام الشهي لا يتناول لا هذا ولا ذات لماذا لأنه يخشى الله عز وجل بالغيب فالرجل الذي إذا خلى عن امرأته أو عن أبيه وأمه أو خلى عن الناس كلم امرأة وخاطبها وهاتفها فهذا عمل قبيح حتى ولو كان من أهل الخير فإن مبارزة الله عز وجل بالمعصية في هذا الحال شديدة حتى كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن هيئة اللباس في الخلوة كما سأل معاوية بن حيدة النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال رأيت إن كان أحدنا في القوم قال إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل قال رأيت إن كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس يعني إذا كنت تحفظ العورة إذا كنت بين الناس فالله أعز وجل حقه أن تحفظ العورة منه إذا خلوت فكذا إذا كنت لا تعص الله عز وجل بين الناس فعظم الله عز وجل إذا خلوت ولهذا اختقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن خير النساء قال التي تطيع إذا أمرت والتي تسر إذا نظم والتي تحفظ إذا غاب تحفظه في نفسها وماله فإذا غاب الرجل عن المرأة فالمرأة الصالحة تحفظ نفسها فلا تكلم رجلا ولا تخاطبه ولا ترسله ولا تقيم معه علاقة ولا تتضاحك معه في الهاتف ولا تكلمه من شباك ولا خلف ستار بخضوع في القول بل هي تحفظ نفسها إلا من زوجها قال الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب فهذا يشمل السر الذي لا تبشيه ويشمل أن تحفظ نفسها إذا غاب عنها زوجها ولذا جاء في الحديث ثلاثة لا تسأل عنه أي لهلاكهم فذكر منهم رجل ترك امرأة فكبرجت فعده فالشاهد أن مباردة الله عز وجل بالمعاصي في الخلوة أمرها عظيم شديد لأنه كما قال بعض السلفي إذا خلوت فلا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك يعني لو نظر إليك أحد من بني آدم لن تفض المرض وأغلق الهاتف وأغلق الكمبيوتر وأخف الصور المحرمة التي ينظر إليها واستفض إن كان عاريا يستمني بيده فلما جعل الله عز وجل أهول النظرين إليه إذ يراه وهو على هذه المعاصي فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه وموضوع الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بجبال تهامة لعظمها وكثرتها وهي أيضا أرض كثيرة الشجر كما في الصحيحين وغيرهما من حديث جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين علقته الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة أي إلى شجرة عظيمة خطفت رداءه فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يعني ظل الناس يسألون رسول الله وهو يرجع إلى الخلف حتى أمسكت الشجرة رداء رسول الله عليه الصلاة والسلام فوقف وقال أعطوني ردائي والله لو أن لي عدد هذه العضاه نعما لا قسمته بينكم ثم لا تجدونني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا رواه البيهقي في سننه الكبرى فقال ولني عدد الشجر تهامة نعما لا قسمته بينكم ثم لا تجدونني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا فمحل الشاهدي من الحديث أن أرض تهامة أرض كثيرة الشجر كثيرة الجبال وهي أرض خفضة كما ذكرنا وأحيانا تطلق تهامة والمراد بها مكة فقط والمراد بها مكة كما في مصنف ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس وغيره إنه لم يكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع أي لهم مقاعد يستمعون منها خبر السماء فإذا نزل الوحي سمعت الملائكة صوتا كصوت الحديد القيتها على الصفة فإذا سمعوا خروا سجدا فلا يرفعون رؤوسهم حتى ينزل الوحي فإذا رفعوا رؤوسهم قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم فإن كان من أمر السماء قالوا الحق وهو العلي الكبير وإن كان مما يكون في الأرض من أمر الغيب أو موت أو شيء مما يكون في الأرض قالوا يكون كذا وكذا فسمعت الشياطين ذلك فألقته إلى أوليائهم قال فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم دحروا بالنجوم فكان أول من علم ثقيف أي جن ثقيف أول من علموا بهذه النجوم التي يرمى بها الجن فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة وذو الإبل فينحر كل يوم بعيرا أي كانوا يفعلون هذا خوفا حتى أخذوا أموالهم فقال بعضهم لبعض انظروا فإن كانت النجوم التي يهتدون بها وإلا فإنه حدث وقع يعني نحن لماذا نزبح فلننظر هذه النجوم التي يرمى بها هل هي النجوم التي نهتدي بها في السير والمعنى أن القيامة اقتربت فنظروا فإذا النجوم التي يهتدى بها لم تزل أي من مكانها فعلموا أنه حدث وقع في الأرض قال وصرف الله الجن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استمعوه قالوا أنصتوا وانطلق الشياطين إلى إبليس يخبرونه الخبر فقال إنه حدث حدث في الأرض ائتوني من كل أرض بتربة فجاءوه فلما شم تربة تهامة قالها هنا الحدث فتهامة هنا هي مكة وكما عند أبي نعيم في معرفة الصحابة بسند لين فضل عائشة على سائل النساء كفضل تهامة على سائر الأرض فتهامة هنا هي مكة وهي الأرض التي فضلها الله عز وجل على سائر الأراضي فتهامة التي ذكرتها المرأة أرض منخفضة بها جبال كثيرة وأشجار كثيرة وهي أرض مكة وما جاورها وكثير من الأحاديث إذا أطلق اللفظ فإنما يراد به مكة وحدودها فالمرأة تقول هذه البلاد الحارة على عادة العرب إذا جاء الليل وغابت الشمس اعتدل هواؤها فتقول زوجي كليلي تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآم والنفي إذا وصف به إذا كان الوصف أو الحال جملة منفية فتارة يكون النفي تراد به إثبات حالة وسطى بين الحالين يعني تقول المرأة لا حر ولا قر فما الذي يثبت حالة وسطى بين الحر وبين البرد وهي حالة معتدلة كما في وصف النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالبائن ولا بالقصير يبا ماذا نثبت حالة وسط أن يكون ربعة من القول وكما في مسند ابن الجعدي عن علقاء ابن قيس أنه قال إن الجنة سج سج إن الجنة سج سج لا حر ولا برد وفي رفض لا حر ولا قر فما مراده مراد إثبات حالة وسط بين الحر والبر والمعنى أن هواء الجنة معتدل وأن جوها معتدل كما قال الله عز وجل لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير لا يرون فيها شمسا أي حرا لأن ليس هناك شمس في الآخرة ولا زمهريرا الزمهرير هو أشد البرد كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قضي الله عنه اشتكت النار إلى ربها وقالت أي ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها والمعنى لا يرون في الجنة حرا ولا ذردا بل هو هواء معتدل وذهب بعض الناس كثعلب أن الزمهرير هو القمر والمعنى لا يرون شمسا ولا يرون قمرا وكما يقول رؤبة ابن العجاج وليلة ظلامها قد اعتكر قطعتها والزمهرير ما زهر وليلة ظلامها قد اعتكر أي زاد واشتد سواد الليل قطعتها والزمهرير أي القمر ما زهر فيقولون معنى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا أي لا يرون شمسا ولا قمرا لوجود نور يصطع من تحت العرش يبصر به الناس فرق بين التفسيرين تفسير الأول لا يرون فيها شمسا أي حرا ولا زمهرين أي بردا لأن هواء الجنة معترم تفسير الثاني لا يرون شمسا يعني لا يحتاجون إلى ضوء الشمس ولا إلى نور القمر لأن أهل الجنة يصطع لهم نور يبصرون به والشاهد من الآية أن هذا فيه إثبات حالة وسطى بين الحر والبرد وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر كما في صحيح ابن خزيمة ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة لا يحل أن يرمى فيها بنجم فقوله صلى الله عليه وسلم لا حارة ولا باردة يريد بنفي الحر ونفي البر إثبات حالة وسطى بينهما وتارة يراد بالنفي نفي الحالتين جميعا فالمقام الأول إذا نفى الواصف ينفي ماذا ينفي الحالة الأولى والثانية ليثبت ماذا يثبت حالة وسط بينهما وتارة ينفي لأنه يريد ضد الحالين كما في قوله تبارك وتعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع. فالنفي هنا ماذا يراد به هل يراد حالة وسط يعني مقطوع نصف انقطاع إنما يراد ضد الوسطين لا مقطوع ولا ممنوع يراد الإثبات ضد الحالتين وكما في قوله تبارك وتعالى لا يموت فيها ولا يحيا لا يموت لأنه معروف أن النار إذا أحرقت الناس ماتوا فنفى هذا الموت الذي فيه الراحة ونفى الحياة التي فيها الراحة لا يموت فيها ولا يحيا فهنا لا يراد إثبات حالة وسطى وإنما المراد إثباته ضد هذين أو هاتين الحالتين التي ذكرها الله عز وجل وكما في قوله تبارك وتعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوه فما المراد بالنفي هنا لا يسمن ولا يغني المراد نفي هاتين الحالتين لا يسمن ولا يغني وليس المراد إثبات حال وصف بل إثبات ضد هذين الحالين بخلاف الحالة الأولى نثبت حالة وسط أما كما تقول لا هو بطيء ولا سريع فنازل تريد تثبت حالة وسط لأنه معتاد للسيس لكن هنا لا ننفي الحالة الأولى لنثبت ضدها وننفي الثانية أيضا لتثبت ضدها وكل الأمرين استعملته المرأة المرأة لما قالت لا حر ولا قر أثبتت ماذا حالة وسط طيب لما قالت لا مخافة ولا سآم أثبتت ماذا نفت الحالتين لأنها تريد إثبات ضد هذين الوصفين لا مخافة لتثبت الأمن ولا ملل لتثبت النعيم الذي ضده الملل والتلزغ بالشيء فكذلك النفي يرد والمراد بإثبات حالة وسطة أو العكس كما في قوله تبارث تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثا فالمراد نفي العوج ونفي الأمث لإثبات ضدهما من الاستقامة والاستواء وكل الأمرين كما ذكرتوا وقع في كلام هذه المرأة وهذا من فصاحتها أنها ذكرت وسطين لا حر ولا قر لإثبات حالة وسطى ثم قالت لا مخافة ولا سآمة لتثبت ضد هذا وبهذين الأمرين نزلت كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المرأة التي دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا فركتها تأكل من خشاش الأرض فليس المراد إثبات حالة وسط ولكن المراد إثبات ضد هذين الأمرين النفي المجرد وكما في الصحيح مسلم أن ثلاثة رهط دخلوا على عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما فقالوا يا أبا محمد إنا لا نقدر على شيء لا نفقة ولا دابة ولا متاع فهؤلاء ينفونا الأحوال جميعا يثبتون دضها من الفق فقال عبد الله ابن عمر إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسره الله عز وجل وإن شئتم رفعنا أمركم إلى السلطان وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائها بأربعين خريفاً فقالوا بل نصبر يا أبا محمد أقول قولي هذا